الاب ابن وراها القدس قال الاله لواحد كنا يوم الاثنين بنحتفل بعيد السنة الجديدة وباختصار الكنيسة علمتنا ان احنا نستقبل العام الجديد بالفرح وبتقرأ المزمور 65 بتقول يا ربي كللت السنة بجودة نتبع الرب الهنا وربنا يسوع الانجيل اللي بتختاره الكنيسه يوم عيد الناروز بيقول ان اول المسيح دخل المجمع فدفع اليه السفر اللي يقرا فكان سفر اشعياء حيث هو مكتوب ان روح الرب عليا مسحني لأبشر المساكين ارسلني لأشف المكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل الممسحقين في الحرية واكرز بسنة الرب المقبولة. فالسنة دي سنة مقبولة. ادهن المسيح اكرز بسنة الرب المقبول، ادهنه المسيح. يعني عاوز اثبت حزانك بنعمة ربنا ان انت يوم 11 سبتمبر واحد ثوت اداك ربنا سنة جديدة في العمر بتاعي. فدي عصية من عنده. وبعدين عاوز اطمنك لك ان مش بس ربنا ادالك سنة جديدة لكن قدى لك سنة جديدة من ايده من ايه من ايده سنة مبروكة مليانة بركة كللت السنة بوجودك، وسنة الرب المقبولة وسنة مقبولة عند ربنا يعني انت يهمك اوي ان انت تقول ان انا معايا السنة دي سنة مقبولة تقول يا طرح السنة دي هيكون فيها ايه هي. اقول لك دي سنة مقبولة وسنة من ايدين المسيح. عاوز اكثر من كده ايه. ادي فكرة الكنيسة لما بتقدم سعيد الماروز سنة جديدة. سنة من ايدين المسيح تاخدها وتقول دي سنة مبروكة. ومزمور المزامير اللي بتتقالف بكر فعسيه بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا. والبورس بيقول ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. كل عاجة جديدة. والكافيلكون بيتكلم عن المحبة هي طريق الحياة الجديدة. اللي يعيش في المحبة يعيش في ربنا. وعشان كده احنا بنهان نفسينا بالسنة الجديدة. وانت انينا نصلي فراحي. من اول النعاردة من اول عيد المروز لقيت عيد الصليب. نعتبر عيد الصليب عيد كبير برضو زي عين النروس. وبنحتفل بيه ثلاث ايام حسب قراءات الكنيسة. وبنعيش في باهجة الايام المعدسة دية. اللي هي ايام النروس. ده ترتيب الكنيسة. وبعدين في القرن الثالث الميلادي ايام البابا وغطرس خافل الشهده. قالوا خلينا نسمي عيدة ماروز عيد الشعادة. على اساس ان في الوقت ده استشهد عدد كبير في مدينة الاسكندرية. والشعادة اصلا غلينا على الكنيسة. والكنيسة بتحطهم قبل كل الاتسين. لقال الشهيد شخص يعني نفذ وفية المسيح للدم. وحب المسيح للنهاية. وحمل بفرح لاخر لحظة فالكنيسة بتكرم الشهداء تكريم فوق الوصف ولا ينفع موضوع في يوم الايام كيف نكرم الشهداء كنفسيا وازاي الكنيسة اهتمت بالشهداء وازاي عصر من العصور ما كانوش يبنوا المذابح في الكنيس غير لما يلاقوا عظام الشهداء ويحطوها تحت المذبح عشان يبقى مذبح يقدموا عليه ذبيحه ان هم كانوا بيعول المعنى الزبيحة الكبير ويوصل ان الشهداء دول هم امتداد لزبيحة المسيح فبيحطهم تحت المذبح معتمدين على نص صفر الرؤية ان الشهداء مكانهم فوق تحت المذبح في ثيابهم ان المعارضة كان يوم عيد المعروض بتحتفل الكنيسة بعيد استشهاد القديس يوحنا المعمدان. القديس يوحنا المعمدان بتعتبره الكنيسة من اعلى مستويات القديسين، بعد الملائكة، يعني بنحط نمر واحد السط العدرا، وبعدين الملائكة وراتهم. وبعدين يوحنا المعمدان، بس دول في درجة، وبعية القديسين في الكنيسة في درجة ثانية، عشان كده لما بقول الهتين برذبية بشفعة بشفعة السط العدرا، بشفعة الملائكة، بشفعة يوحنا المعمدان، ملك الرب اللي هي طريقه قدامه. وبالنسبة لبيت الإديسين بنقول هيتن إفكي بصلوات، صلوات ماري جرجس بصلوات الرسل الأثار، بصلوات الإديسين، في حال المعمدان الكنيسة كرمته، مش كنيستنا إحنا الكنيسة الجامعة الرسولية، كنيسة على مستوى الكرادة، ف... فالحقيقة قلت ما سويت النهاردة. وننفى عن المعمدان اللي عايدنا له يوم الثلاث في الكنيسة. يحن المعمدان قصة ملايزة وضح فيها ربنا من طفولته فداه ملاكه اللي بيهيأ صريقه قدامه. عشان كده الكنيسة تعودت لما ترسم تأمله جناحه. حسن قول الكتاب المقدس زي ملاخي النبي مقال زي شعية مقال. ان ارسل ملاكي قدامك. ملاجح قدامك. فاكليس بتلسمه ملاك. وقفته بعد كده بعد ما جابته الاسابات. اول عاجة اخد الشرف الكبير انه اول الانسان اول انسان في البشرية حسب المسيح. قبل يوسف يصف يعني البشارة جاء في الست العدرة. قال لها ان ناسيباتك الى ثبات حبلة في الشعر السابس. حدث غير في الست العدرة. الملاك العشرة. راحت لالى لما داخل البيت الى هنا صار صوت سلامها. سلام العدرة بس. في كده بنقول ان العدرة لها سلام. فالسلام بتاع العدرة لما داخل فوزنا اليسابات اما الجنين حاس افضح اليسابات محستش. اليسابات حاسس الجنين بيرقص جواب. بيركض بابتهاج. فقالت لا من اين لي ان تأتي ام رب اليه. وقصة البشارة ستظن المعجزة اللي يقف عندها العقل البشري. ازاي هي تحبل بالروح القدس. ولكن يفهمها الطفل الجنين. اما يوسف النجار في عراجة اخلياتها سرا. وعشان كده البشارة تمت في السر لها كان ما كانش في عقل بشري. يستطيع ان يستوعب هذه الحقيقة. حتى اخوتنا اللي عندهم مكتوب بالنص ان المسيح كلمة طلعه وروح منه. وانه حبل بدون راجل حبل بها بدون راجل برضه يقول لك لا ازاي مش معقول مرة اله ومرة شبه دي. يحنى اول واحد اضعت هذه الحقيقة ورأت لها وراقب فيها. بعدين حصل فتل الاطفال فابوه دخلوا المسبح. فخصفوا ملاك الله من على المسبح وراقبوا للبرية واستشهد ابوه بسببه. وما كان يتلحن المعمدان في البرية تلاتين سنة لغت وقت ظهور ربنا يسوع المسيح للخدمة فزار امامه. وما يذكر في الكتاب لينا عن يوحنا المعمدان الا حاجات بسيطة خالص. ان هو جاء يكرس للتوبة. والتوبة قد اقترب ملكوت الله. والنفاس وضعت على عصل الشجرة. كانت دعوته للتوبة قاسية جدا. وما ومختلف منها لا كبير ولا صغير لا كبير ولا صغير حتى مين هيرودس الملك وصلت له دعوة التوبة وشاهد ربنا وشاهد يوحنا المعمدان للمسيح شنار الأرزم وأل له الروح ان اللي حتلاقي اللي الروح نازل عليه مثل حمامه عواه هو ف... اللي ما استحقش يحل السيور حذاك. اللي ما استحقش يحل السيور حذاء المسيح. ام المسيح قال طب حط ايدك على رأس. اللي يتضع امام المسيح ربنا ارفعه. واستحق ان هو يضع ايده على رأس المسيح. واعتمد وكان عيد الظهور الإلهي هلأس تكلم من السماء وكلماته في الماء ونزل الى الأردن وراح القدس حل في شكل حمامه والصوت سمع من السماء قصة حن المعمدان بعد كده بيتجل علينا معلمنا نمر قصص التذكير. هيرودس نفسه كان قد أرسل وامسك يوحنا وساقه في السجن من اجل هيروديا أمير حلب كان بيقول له ما يحل شيك لان هيرودس كان يهاب يوحنا كان يهاب يوحنا هيرودس خل بالك كان يهاب يوحنا علما انه رجل بار وقديس. واضح ان الهيبة كانت بتيجي من البر والقداسة بتاعة يحنى. خلي بالك. يحنى كان هيروديس يخاف منه. على ايه? ده منطقة على الحقويه. مش اقدر مكتب. بيقولك لانه كان باروة قديس. بقى الواحد لما يبقى باروة قديس يخافوا منه? قال له. الاني بأشتكر اللي يخافه منه يبقى اندوى سلاح مثلا ولا بندوية ولا مدفع ولا شكينة ولا بتاع قال لا. اللي يخافه منه يكون ايه بارو قديس ايه بطرة خدم الشهده هو بيستشد الانتاكر جاءتها تعرفت وخافت وصابت قال لهم ايه مالكو خايفين قالوا في ايه كده حوالين ووست وخايفين منه رجل اعزلت وخايفين منه فدفع لهم فلوس. قال لهم يلا الفلوس غطت الكوب فقطعوا لأكل. كان ينابه لانه رجل باروة قديس وكان يحفظه. ويتمعه فعل كثيرا وتمعه بصرور. وبعدين رأسة هيرودية وبعدين في نشوة الرأس بتاعها قال له انا عاوز ايه نص المملكة اي حاجة. قالت له راس يوحن المعمدان. بس. يا عوز بالله من الشيطان. ايه ده? الشيطان ده عاوز بيه عاوز عاوز راس يوحنا المعمدان. مش عاوز حاجة تانية? مش عاوز نص المملكة? قال لقى راس يوحن المعمدان. راجع لعداس كده وشوف هيروديس الثاني. عاوزين. قال لي عاوز رات الطفل يسوع وعبق الجيش وعزل الاطفال عشان يقصر الطفل يسوع هو مسالم. الطفل يسوع هيرودس عاوز يقع عنا يابس. وهيرودس عاوز يقع عنا يابس حان المعمدان وهيرودين. العالم. طب وهي الحكاية دي. قال هو كيف? العالم عاوز رات الكنيسة. بحاول الزراسك كنيتا. مش عارس حاجة تانية? قال له مش عارس حاجة تانية. ما يسكتش? قال له ما يسكتش. قال له العمل ايه مستمرة مستمرة? من يوم المسيح ليوحنى المعمدان لليوم. ايه اللي حصل? قال له الشيطان هيك. ليه? هيرودس بيسمعه بالسرور ويهابه. قال ده موضوع تاني. يهابه المسيحيين ويعمل لهم حساب الف حساب شيء لكن راسهم هي الهدف ليه لان الشيطان عارف ان يوحنا ما دام شاهد للحق في العالم وهو الشمعة اللي بتنور في العالم عاوز يطفيها عاوز يطفيها عاوز يطفيها متفشة الطفي ابدا. لان صاحب الشمعة اول بنورها. ده الجنيدة بتقول على الصليب الخشب الذي اوقض عليها مخلصنا. مش يتصلب عليها مخلصنا. اوقض عليها مخلصنا عشان ينور المسكون. راجع هذا ازاي الصراع كان جديد. بين هيرودية ويرودة والعالم ورأس يوحنا المعمدان رغم ان رأس يوحنا المعمدان بيهابوها بيهابوها جدا ليه لانه بر هو قديم وقع اخته ويجي اخبار من عند الاخر يقول ايه الاخبار اليوم يقولهم يمكن يحل المعمدان اهم الاموات يقول انا قطعت راس ايه اللي زعك كهيرودي? الفي صوت بيرن. ليس الصوت بتاع بيرن? الحق مش ممكن يتقطع راسه. يوحان المعمدان ممكن يتقطع راسه. لكن دم يوحان المعمدان تان يقول له لا يحل لي. لا لا ينام ولا يستريح. ولا يعرف يتمتع بهيروديا. وحالته حالة. ولان الصوت صعب لا يحل لي. احنا يا في الواقع زي ما قلت لك احنا ما تشفع يحان المعمدان في صلواتنا وبنحطه بعد الملاكة والعدرة. العمر الثاني ان احنا بيلفت نظرنا قوة يحان المعمدان. كان قوي جدا. وكان ايضا متواضع جدا. بيلفت نظرنا قوته. وقوته حصلت في وقفته قدام هيروس. يريد ان اسمعه بالفروس. قوة لحن المعمدين نسأت من التربية بتاعتها. عاشت انا فيه في البرية. في عاشرة مع ربانه. ما دوش جعله ما كان في, في در اسمي ولا حاج ولا بسانة. وقديسين الكنيتة كانوا عقوية من اجل الخلوة بتاعتهم. وعزتهم المنسلدة مع ربنا العيشة الطويلة دي. فبقدر انسان ما يعيش مع ربنا كتير بقدر ما يكون قوي. في حياتين ليحانل مع حياة خارجية وحياة داخلية. حياة داخلية قوي. وحياة خارجية بسيطة تعبانة. راجل ما امتقى على حقوين وابر القبل. وبس وطعامه يعني في السجن خبزة في اليوم ولا بتاعه. ويوم ما دخلوه السجن. قال يعني ده يعتبروا بالنسبة لي نوع من الطرفية. لانه بتلاقيه حتى لها جدرانه بتاعه لانه كان واقف على البرية. وحياته الدخلية كانت قوية. لانه كان ليه وقفات قدام ربنا كتير. والمسيحية بتاعتنا يا اخوتي مبنية على اساس كده. ان احنا ناس ضعافة كبشر شك الدبوس صغيرة تتعبنا. في ده يقول لك ما عرفش عنده درجة حرارة ايه ما بينامشي ليل ونهار. مشكلة صغيرة. لكن القوة بتاع توحان المعمدان نتجت من اشرياته الطويلة مع ربنا. من عاداته معاني. عشان كده امام ربنا الليلة. واحنا بنتكلم عن نفسنا الشباب بتاعنا يكون قوي. قوي ازاي? قوي من جوه. مش قوي من دره. قوي في القداسة. قوي في المحبة. قوي في العمل. قوي في درس الانجيل. قوي. ايه عنه ربنا? شهادة المسيح نفسه ماذا غيرتكم لتنظره? اقصبت حركة ريح يعني يعني واحد كده كلمة تديه شمال وكلمة تديه مين? لا. اقصبت حركة ريح لا. ما خرجتوش تنظره قصبت حركة ليه? الريح. ده راجل صالب ماجس. وهناك سحرككم الريح على اي حاجة يلا ماشي مع الطيار. مش هتتكلم في النقطة دي لان انتوا طبعا ساهمين. وده كلام متكرر طيارات الطيارات الايه المختلفة. شكرية ومادية وشهونية وعالمية وكل حاجة. ماذا خرجتم نتنظره? انسان لابس ثياب ناعمة? ناعم يعني كده. ثياب ناعمة يعني يعني رجل مهتم بالجسد بتاعه لا مش ده. بتوع الثياب النائمة دولت في في قصور الناس العظماء. لكن ده مش لاب الثياب نعم. لكن بص لازم توزن حياتك من بره ومن جوه. على الاقل ان ما تتفي لك حياة داخلية قدل حياة الخارجية يعني تعمل بلغة نسمعها هتجي نبتغلب. يعني في نيزان شفف تنكر. تبتغلب. انا بيعجبني قولي مثل السفينة اي قصة السفينة في المسيح. لما الاموات هاجت. والاموات هاجت حواليهم. وربنا يا سوء نايم جوه الماركد. وبيتقل يختار. يختار لو التفت المصدر القوة اللي كانت موجودة معاهم. فالقوة اللي موجودة معاهم ربنا. فازاي خافوا? من جسد. اها فيه اكل جسد. لات بسأل ما تخافوش. طب ازاي دي تيجي. الا ان انا جواكم. طب او يسأخذوا جسد الترابي وترمى في الترابي. ما انا جواكم. اذا ان فرح مستمر بالنسبة المسيح علاهم. شوف بقى ازاي دي تيجي. لما اتكلمنا عن الصلاة والصوم كعاجة يا في حياة لحان المعمدان ما فيه شك. والروابان طبعا دي اعتبر المعمدان دي اول التواح بتاعهم وكبه الا اخر. نيجي بعد زائلية. ليه عمره ما يتكلم قدام اخيه الملك اللي يقول له حي هو الرب الذي انا واقف امامه في غرجة طلع السموخي كده ان انا اتكب الورقة دي في كل حتة في البيت لان احست في كل وقت ان انا واقف وقام ربنا ومرة تاني يقول حي هو الرب الذي وقفت امامه يعني كان واقف قدامه من شوية ومرة يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه ليه كان بيتحرك ازاي كل مرة يتكلمون حين هو الرب الذي انا واقف امامه. مثلا كان قوت قوت اليه نتجة مينيه. قوت اليه احباي نتجة لانه كان واقف قدام ربنا باستمرار. حين هو الرب الذي انا واقف امامه. هل تدرب نفسك على هذا التدريب? كيف انت واقف قدام ربنا باستمرار? يبقى انت ايه قوت. ابوه ابراهيم كان قوت. قول, قول شيء. شوف? شوف في ايده? بيزبح دي واحد? لا دي شغلة ضعفة دي. واحد يلاقي شاب راكب بالفكة ولا بتاع ماشي بالفكة ويقابه في الضربة ويقابه في الضربة دي شغلة الضعيف الجبان. هو مضيله على جواب التهديد مضيله الامضة الشجاع. الشجاع من اين يا على الامضة الورق. دقق بخط ايده الشمال عشان ما يقريش عشان ما يتفكرش ده خواجاته ده جبل وفي نفس الوقت طلع له الضرمه بيبقى جبل اكتر وفي نفس الوقت ما عادش سلاح والتاني قاعد له بيبقى جبل اكتر وبعدين منين هو ماضي فيش شجاع الشجاع, الشجاع. شجاع منين ده ده بقى ي لما شو انا كاتب نامزه ان شاء الوان بان رضيه المطبعه المنصحه. شريقة قطع اليد ده انا كنت اتكلمت سنة في المسيحي. انا ابراهيم مسك اللي السكينة عشان يبّح ابنه حسب بصيه المسيح. ده قوي ده. ده قوي ده. شوف القوة بقى. شوف القوة اللي بتاعتز دي اعتشد. اه دي قطع اليد في المسيحي. انا قطعت في ايدك في ابراهيم خالف او سيدنا ابراهيم قال ابراهيم لانه بيذبح ابنه فلت كبده ده قوي ان انا جبان اللي يروح عشان يضرب في الضلمه ولا يطعن واحد في بيته ولا بتاع ده خوه ماضي شجاع شجاع بتاعي عشان كده المسيح حس لما كونت كنيسه كون كنيسه شجاعه وكده هو كقائد للكنيسه على الصليب كده. وقال انا هاختار الصليب ده العلم بتاع الكنيسة والمبدأ اللي عطيت عليه الكنيسة. لذلك ان ما فيش واحد مسيحي ايضا ليش من غير صليب وقالوا ما يقوله على الصليب. لما كل واحد يش من الصليب. بعد اكتل عشرت الظلمة الخوف. في اي حتى الصليب قوصه. سلاحه. قال لابت كدع. لان المسيح الصليب. في ليلة العشر رباني. كسر جسده باركته دي اقوى درجات الشجاعة ان حب الجبار للبشرية دهو عن يكسر ذاته. فهو ذكر صليب الاراضي في ليلة الخميس. هي الخميس بالليل. فرنا من الكلام من معاقشاته والجدل الكتير اهنا متكلم على واقع ان احنا بنبني شخصية مسيحية من الداخل. مش بنستعرض. مناقشات او جدل او عضلات خارجية. ماذا خرجتم لتنظره? قوت وحنى المعمدان. قصبت عريق الريح. انسان لابت ثهاب نعمه? لا. لا دولات. انسان قوض. انسان تربع على الصلاة. كان هيروبت يهابه. لانه بار وقديس. اتريد ان العالم يهابك? بلاش العالم. الشيطان يهابك? وعلى فترة الشيطان عاود برهابك. ما تعالوا كده تيجيوا في شخانه المعمدان بس ادخلوا نص البلد اللي هناك او في خاني حتى ولو يطلب راحتك عيش بار وقديس عاوز تعيش قوي عايش في شخانه المعمدان في صومه وصلاه عاوز تعيش قوي عيش عايش في حي الرب الذي انا واقف امامه عاوز تعيش قوي عيش شب خب ابراهيم اللي مات في السجن عشان يضحي ابن اسحاق ابن وحيده اسحاق ابن الجارية ابن وحيده الذي يحب اسحاق ابن الموعد اسحاق اهل اليهود اسحاق قبل اليهود ان من نسلهم جاء المسيح قال المسيح اصل يهود. هذا ابن اسحاق الحب الالهي شريعة? بشريعة الزفحة في المسيحية. مش الزفحة لغير. انا اعترتك عينك اللاحة. اعترتك عيدك اللاحة. وكل دا يتم برأسه بشروره بسلامه. انت بتاكل السبيحة بتاعك المسيح. وتاني نشيد الفرح. تتبعه الرب تتبقوه بجفوف وصفوف برأس. صفوف رأس يعني. يحن المحمدون رجل قوم مليان قلبه بالحب ربنا والحب اللي فيه تجربة لي. قال لي ده بحي اقول لك لا. يا على دي. ربنا قال له ابنك ده بنسلهم لتبارك جميع الامر. وده الوقت بقول لي افتحه. يبقى كلام ربنا راح فيه. تخبط ربعا ديه كلام ربنا. بولس رسول بالروح القدس لقى في الحسة دي. قال لان ابراهيم كان عالما ان الله قادر ان يقيم من الاموات. فامان ابراهيم ماذا ابراهيم انت في العهد الجديد بتقامن بخيامة المسيح من القبر. اما ابراهيم في العهد القديم كان بيقامن ان ربنا موعيد غير امتماتي حتى لو مات. حتى لو مات اللي المواعيد جاد في اسمه. حتى لو الظروف اتربعت كلها على ابراهيم ضد مواعيد ربنا. شوفها دي ضد الكلام المواعيد المعطاء للكنيسة. حتى لو الفيارات كلها جات مضادة. يوم يفضل طلب ابراهيم دي؟ يا ابراهيم يقول لا مواعيد ربنا يا ابراهيم مواعيد ربنا ايه ما خلاص الولد هيتجرح على الله قادر ان يقيم من الايه والاموات فالكنيسة يس عايش على مواعيد الله هي, هي هي هي صح بمواعيد ونسمى المسيح ابو الرب الجحيم لا تقع عليه عاوزين عاودي انا معاكم كل الايام ولا انقضاء الدوار. عاودي اكتر من كده. انتم ياكل الله وروح الله ساكن فيكم. انا بديكم جسد جمي. عاودي بعد كده. كنيسة. كنيسة اللي هي عايشة على المواعيد عايشة على البيبان. يحلل معمدان رحول تلاميذ قالوا له احطرنا. قال لهم محطرين في قالوا له مكان فتا يعني عشان نحربنا. انت يعني حياتك مبدوكك مش في ربنا قال لهم اه وثاياة الحق قدام هيرودي قال لهم اه واخرتها السجن اللي انت مارم فيه انك ما حدث ربنا بحاجة وبعدون احنا عندنا اشكال اكتر ايه اشكالكم اشكالة ان المسيح موجود وانت قلت ان هو ده ابن الله هو ده الله مش قادرة طلعت في السجن قال لهم ياولادي اقدر لكن انتم مش فهمين رسالة في المسيح. انا فهمها. قلوا حتى تفهمها عادي. هدولوا لا. قال انا اتوقفش العين. احنا يقاسنا منكم من كلامك. قال لهم طيب روحوا للمسيح خذوا مني رسالة وقولوا له وحنة بعثنا. روحوا. راحوا لهم لو بيفتع عيانين عم وبيشك مرجم وبيقين ما الله بيقوا ما يسهين وبيشك عيانين ومش عارف طلع الرجل مسك قال له لهذا يا عبر ده لازم ليه حكمة لهذا. يلازم ربنا معاه جوا السجن. بس نغسم بكلمة كهة قال لهم له طوب قال لي من له شك فيه. يعني انا فهمكم. ناس ما تفاهمش تفتكر ان يوحانا اللي عمدان مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. لكن شاعات انت متباستقن على قدامك. بوفي لب اسماعيل لأن اسماعيل لين المسيح هل مش ممكن. قال له هرجوك لين المسيح قال مش ممكن. قال له بقى شوفه. انعجبك عجبك. عجبك, عجبك. عجبك معك. فروحانا المعنى تقال له روح. روح وشوفه الحكاية قالوا له بس بس ادانا كلمة عطمنا واحنا مستيج. قال طبع من لا يشك فيه. الكريسة عايشها الايمان. الايمان قوة عايزة. ايمان انت بتدريك الكتاب المعدد امس السماعيد ربنا خلي الايمان اختبار مستمر في حياتك ايمان بالمسيح اللي في الكليسة ايمان بشعر راسة المعجود ايمان ان لم حد ناس سلطان عليك ان لم يكن قطوات يا من فوق فوق من ما محدث ناس سلطان على الكليسة الا اذا قد تصريح ايمان بقلنا ربنا معاك كل الايام وانا القضاء الضغط. ايمان بوصولك بنعمة ربنا للسماء. ايمان بقوتك الداخلين. نقطة اخيرة اختم السلام الكلام ان يعاني المعملية انت رسالته كاملة. فدراز العمل. احنا يا لما المسيح لما المسيح اول من رجل المخلع قال لي اوز هاجوا عليه قالوا له اول انت رجل في ما مقتلك ما اقتلاش في تفاق السبب في الشريعة بتقول في التفاقل سببهم وراع لحسة بس اول ما يسيبهم قال لهم كم ابي اعمل حتى الآن وانا ايه وانا اعمل ملكوت الله لن يتوقف واللي ياخد باله من قريات اللي هي بتاع اثنائج السنة ان الذكاء والتجارب والحاجات دي كلها نلاقي فرص لا هيت كده وان بداش ان يقرأ بالانجيل اولا في المسكونه كلها فواضح خالص ان الاب يعمل ده فعل مستمر ابي يعمل حتى الان وانا اعمل والابن يعمل وكم ارسلني الاب ارسلكم العمليه اصبحت مستمر. عمل تتامل شخصيته من جوه قويا. يعمل. اعرف انت لو اخدت مثلا الكتاب المؤدس ده. ولو اخدت صف تفره صف كله بتقرأ فيه بتعمل بتبني من جوه. هذا يعمل وانا يعمل. فعاودين حد يقعد ايه فاضي. عارف لو تعمل خدمة رهيرة في الكنيسة. ده عمل الصلاة عمل. عارف لو تعمل اي عمل في الكنيسة. في عمل كتير خالص. كيف تفقراه. مع جباشي. تدرس. في حاجات كتيرة النهاردة. بقول الحاجة اللي ده موضوع. مخصوص. وبنعمل ربنا ارجو كمان ان يكون شعارنا الثان نادية في الجديدة. لو نحب نحط شعار دينا في الكنيسة. ادي اعمل حتى الان وانا اعمل. الان نعاردة وقت للعمل. للعمل الروحي بكل مستويات. لان حقيقة مش معقول الشباب ده لو عمل عمل تستطيع اي قوة تعمل اي حاجة في التنيسة او تعثر فيه. التنيسة بتتعرض في النهاردة لغزم فبحي. لا يقل عن اليقزز واللي حصل في القرن السادع لكن على مستوى سكري. لطبيعة القرن الاسخي. لكن الكنيسة تقدر تعمل وانت تقدر تعمل وكل واحد يغير يعمل. ابي يعمل حتى الان وانا اعمل. يوحانا العمدان عمل وشهد لاخر لحظة. فالعمل يبني الحياة الداخلية. عشان كده اعمل رب يوحانا العمدان ان رمز الشباعة والقوة الانسان صرته قدامك هي وعيقنت لازم تقول افريح المسيح دايما في التنيسة. طبعا ملاكو اللي بهايه طريقه قدامه. لا طبعا في التنيسة اه نسمع احنا مش حطونه اتنزاج ناس. وده انت فاي افترته حطت راته على ايده. يبسيش دايما ترحانا من ده